ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتنا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصخة